112. فأترب عبادي ليلا إنكم متبعون 113. واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم ترفوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاتِحِينَ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَا قَوْمًا أَخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُضَرِّينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون 113. إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء إِلَّا موتةنا الأولى وما نَحْنُ بمن شرير فاتوا بأبائنا إن كنتم صادقين أهٌم أَمْ أم قوم تبع والذين من قبّلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أثرهم لا يعلمون